الله الرحمن الرحيم إن الله هو فائق كل حمد وهو النواء Oh لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا Oh, oh. oh. ترجمة نانسي قنقر والشمس والقمر حسنًا ذلك Terima kasih kerana menonton! Terima form وهو الذي أنشأكم I don't know. I أخرجناني بقدرا خرج منه حدا متراكبا Whoa, oh, أخرجنا منه خضرا وحردنا منه جعله لله شركا جنا وخلقهم وخرقوا له بري Super fine Super fine وَحَالَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ مَا يَصُوفُ I وخلق كل شعيع وموع بكل شعيع علي o لا إله إلا هو ربكم لا. وعلى كل شيء and yeah. I'm تلاوة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي سيدة وسادة من هذه الرحابة الطاهرة العامرة بحكر الله من المسجد الحقيني الكبير في عمان أحييكم ونعود بكم إلى استديوهاتنا في دار الإدعاء إلى هنا والسلام عليكم